الحمد لله الحمد لله الملك العلام القدوس السلام أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام ورضي لنا دين الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام من التزم سنته اهتدى واستقام ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام أما بعد فيا عباد الله إن الله عز وجل أنعم عليكم بأعظم نعمة بأن هداكم للإسلام وجعلكم من أتباع نبي الرحمة للأنام عليه الصلاة والسلام وإن دينكم بحمد الله يا عباد الله دين أكمله الله وجعله حاوياً لكل خير فكله رحمة وعدل وإحسان ومصلحة فالإسلام يا عباد الله دين الفطرة كما قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والإسلام يا عباد الله دين العدل والإحسان كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وهذا عام لكل الناس من المسلمين والكافرين والإسلام دين الإصلاح ودرء المفاسد والمسلم يا عباد الله لا يريد إلا الإصلاح فشأنه دائما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ربنا سبحانه وتعالى يقول وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ويقول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ويقول سبحانه وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال ابن كثير رحمه الله ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك والإسلام يا عباد الله دين الرحمة لأن الذي شرعه سبحانه هو الرحمن الرحيم الذي سبقت, رحم... الذي... الذي سبقت رحمته غضبه وهو أرحم بعباده من الأم بمولودها وقد بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً كبرى ليس للعرب فقط ولا للمسلمين من العرب والعجم فقط بل للعالمين الجن والإنس جميعا كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على رحمة أهل الأرض فقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والإسلام يا عباد الله دين الصدق والوفاء بالعهود كما قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وكما قال سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفو ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر فكان من وصاياه للمجاهدين ولا تغدروا والإسلام يا عباد الله دين يحافظ على أرواح الناس ويحرم القتل بغير الحق قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس بغير الحق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولانه وأعد له عذابا عظيما وحرم الله يا عباد الله قتل الكافر الذي بينه وبين المسلمين ميثاق ويستوي في ذلك الميثاق العام والميثاق الخاص قال تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فصحة من دينه ما لم يصب دمى حراما وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دمى حراما فإن أصاب دمى حراما بل وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وحتى في الحروب يا عباد الله لم يجز الإسلام أن يقتل من لم يقع ان يقتل من لم يقاتل او يشارك كالاطفال والنساء فكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولم رأى والإسلام يا عباد الله يحرم الضرر وقد نهى الله عن الضرر في مواطن كثيرة من كتابه وقرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة جامعة مانعة فقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يقول, يقول الشوكاني رحمه الله فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالدليل فإن جاء به قبلته وإن لا ضربت بهذا الحديث وجهه فإنه قاعدة من قواعد الدين تجهد له كليات وجزئيات والإسلام يا عباد الله يحرم الاعتداء ويحرم الأداء حتى للحيوان يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ودخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فكيف يا عباد الله كيف يمكن أن يجيز الإسلام أذية البشر والمستضافين الغافلين من النساء والولدان والشيوخ والإسلام يا عباد الله جاء بالتزام الوسطية والاعتدال في الأمور كلها يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والمسلم يا عباد الله مطلوب منه في اليوم مرارا أن يدعو بدعاء عظيم ورد في سورة عظيمة يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمطلوب من المسلم أن, يصل بالطريق أن, أن يعمل بالطريق الوسط ليصيل إلى جنة رب العالمين ويسأل الله الصراط المستقيم الوسط لا صراط أهل الغلو من اليهود والنصارى وروا الإمام البخاري رحمه الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وفي رواية إلا هزمه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستق... واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة وروا البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان هذا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغوا ومعلوم يا عباد الله حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفكر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أمار الله إني لأخشاكم لا لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا الوسط يا عباد الله فلا غلو ولا جثاء ولا إفراط ولا كفريط ولذلك يا عباد الله نهانا ربنا جل, وجل جل جلاله ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين لأن لا نهلك كما هلك أهل, أهل الغلو ممن كان قبلنا قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو <تصفيق> رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي رحمهم الله <تصفيق> وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون رواه الإمام مسلم قال الإمام النووي رحمه الله في بيان معنى الحديث أي المتعمقون المغالون المتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم والغلو يا عباد الله والغلو يا عباد الله خطره شديد على صاحبه لأن صاحبه يكون عاصيا مخالفا للشر وهو يعتقد أنه على خير وحق وعبادة ولذلك لا يحدث نفسه بالتوبة إلا إذا شاء الله هدايته فيسر له ناصحا متمسكا بالسنة يبصره ويعالجه من الداء الخطير الذي أصابه والغالي عباد الله له نصيب عظيم من قول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته والغلو يا عباد الله فيه خطر على المجتمع فإن الغالي غالبا ينقم على مجتمعه ويكره أهله ولا يرضى عنهم وقد يصل الأمر به إلى التكفير والتدمير والتفجير والغلاة يا عباد الله الغلاة في مواقفهم وأفتارهم موجودون في كل مكان وزمان فأولهم في تاريخ الإسلام ذو الخويسرة الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند قسم غنائم حنين اعدل يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل قد خبت, قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ثم قال صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة التي تصف تلك الطائفة التي يتكرر خروجها في كل عصر ومصر وتستغلوا حاجة الناس وما قد يقع عليهم من ضرر في البلاد فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرؤون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري وورد في وصلهم أيضا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرائية ولذلك الرجل يا عباد الله أشباه بأفكار متعددة وأقوال مختلفة ولكنها ولكنها يلتقي في الغلو ورد معاني النصوص التي فهمها العلماء والطعن في العلماء ولمزهم بأنهم لا يفهمون الأمور على حقائقها فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدين الإسلام كما شرعه الله وإياكم الغلو واحذرواه واحذروا أهله فإنه لا خير فيه ولا تتبعوا سبيل المفسدين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 إن الغلو والتنطع والتشدد في الدين بمجاوزة الحدود التي شرعها رب العالمين هو الذي يورد المهالك ويوقع في الرداء ويلحق بالمسلمين أضرارا عظيمة ومفاسد كثيرة وهو ناتج يا عباد الله عن قلة العلم واتباع الهواء والطعن في العلماء الربانيين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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فعندما يركب بعض المسلمين رؤوسهم ويتبعون أهواءهم ويتخذون رؤوسا جهالا ويسلمون لهم أنفسهم يقودونهم كيف يشاءون ويقتنعون بما يقولون وبما يفتونهم به يضل السائل والمسؤول لأنهم اتخذوا ظلاما لي وغفلة الناس ونوم الأعين وسيلةً لهم مع البعد عن العلماء واستنقاص ولاة الأمر والفرح باتهامهم والطعن فيهم فيعيشون في جو الفتنة والاتهام للولاة والعلماء ولأفراد المجتمع بتهم متعددة وتزكية النفس والطعن في الآخرين مما يوصلهم إلى التكفير لحكامهم وعلمائهم وأفراد مجتمعهم الذين ليسوا معهم على الرأي وقد يصل الأمر ببعضهم إلى حمل السلاح على المؤمنين والمؤمنين لا يفرقون بين أحد وإلى الافتراء على ولي الأمر والتحريض على الخروج عليه والتحريض, والتحريض على المباهرات المناوئة له وكل ذلك يا عباد الله غلو ذمه الله عز وجل في كتابه وذمه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فما النتيجة يوقعون أنفسهم في المخالفات العظيمة لدينهم ويحملون أنفسهم أوزارا وذنوبا عظيمة ويذهبون أمنهم وأمن أهليهم ويقطعون الخير ويصيلون الشر ويردون أنفسهم ويهلكونها ويحسبون أنهم أذكياء أذكياء ولا يعلمون أنهم قد ضحك عليهم المجرمون الآثمون الذين أوضعوهم في هذه المزعزق التي ألبست الإسلام وأهله لبوسا ظالما لا يليق به وليس منه وإن الغلو يا عباد الله قد يبدأ صغيرا ثم يصبح كبيرا ومعظم النار من مستصغر الشرري فالزموا عباد الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها الوسط وربوا أبناءكم على هذا عباد الله عباد الله لا خير لنا إلا في لزوم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلينا أن ندرك نعمة الله علينا بالأمن والأمان والخيرات وإن العبد قد يكون في نعمة فيمل فيملها ثم يطلب غيرها فلا يستطيع أن ينتقل إلى خير منها ولا يبقيها فاتعظوا عباد الله بما حصل للأمم والزموا سنة رسول الله لعلكم تفلحون ثم اعلموا رحماً الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف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 إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارضا اللهم عن الصحابة أجمعين وارضا اللهم عن الصحابة أجمعين وارضا اللهم عن الصحابة أجمعين وارضعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انا نعوذ بك من الاهواء واهلها اللهم انا نعوذ بك من الاهواء واهلها اللهم انا نعوذ بك من الاهواء واهلها اللهم انا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أرادنا وأراد خيرنا وأراد ولي أمرنا وأراد بلادنا ببسوء يا رب العالمين اللهم فاكفنا شره بما شئت يا رب العالمين اللهم اهدِ ضالّ المسلمين اللهم اهدِ ضالّ المسلمين اللهم اهدِ المسلمين اللهم املأ قلوبنا محبة فيك العالمين اللهم املأ قلوبنا محبة فيك يا العالمين اللهم املأ قلوبنا, قلوبنا محبة فيك يا رب العالمين اللهم اظهر السنة في بلادنا اللهم أظهر السنة في بلادنا وأعز أهلها يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصيفاتك العلا أن تحفظ ولي امر هذه البلاد يا رب العالمين اللهم وفقه لهداك اللهم وفقه لهداك اللهم واجعله رحمة بالرعية يا رب العالمين اللهم زده خيرا إلى خير وبرة إلى برته اللهم حببه في الرعية وحبب الرعية فيه يا رب العالمين اللهم قربه من كل خير واللهم قربه من كل خير اللهم باعده عن كل شر اللهم باعده عن كل شرير يا رب العالمين اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فاعطنا ما نرجو وامنا مما نخاف رب العالمين اللهم من علمته منا مريضا فارفع عنه الداء رب العالمين اللهم من علمته منا مدينا فاقض يا رب العالمين اللهم من علمته منا, من منا مهموما فاكشف حمَّه يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين اللهم ارزق المسلمين الامن والامان اللهم ارزق المسلمين الامن والامان اللهم ارزق المسلمين الامن والامان اللهم, الامن والامان. اللهم ادفع الفتن عن ديار المسلمين يا رب العالمين اللهم يا ستي استرنا فوق الأرض والسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك اللهم, اللهم اجعلنا من أهل الجنة اجمعين اللهم اجعلنا من اهل الجنه اجمعين اللهم اجعلنا من اهل الجنه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله تعالى اعلى وأعلم وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمْ